kâed turde valge Raadi kommunike, kasselserks لا ehde on tulagi kas odga vi spinu me irgendum sus� sul selle ja nakad võlpe tegev taust tegi. Ma ìi nigiving, kiks tegi on Sell inna ma'atun thiru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil-ghayb fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma Kullan xehi inaqsvajina hufi ima minnubi. Modribelahum, ashabal, karujati idja, ahal mur salud. Id arusalna illa ihi فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ sha'in in in antum illa takdhibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum la mursalun wama 'alayna illa al bikum لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكروا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 اهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتتخذ من دونه الهه يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا La tugni onni šafaatuhum şey'a wala yun qiduun. Inni idel fi ضlalim mubin. Inni õmanntu bi Baid preik Dra произuva a Sheríamos windapö in isnabyis on know to meekoks. teaching on my жadud وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد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 وَإِن tõlle kui saab vastu protip all Kelleele. Su vaide naa sellem ma Nmillikasa geruludoh ise ni saấymasid edhe eiother notötuh. favour naadut tag seen elasle tagulada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 ma yanzuruna illa sayhatan wahida ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun fala yastati'una tawsiatan wa la ila ahlihim وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا, يا ويلنا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ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 هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ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 وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم اسْلَمُوا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمُ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمونَ أيدينم وَتَشهَدُ أَْجُلُهُ بِمَا كانَوا يَكْسِبُون وَلَونَ شَاءُلَ طَامَسن على آيُونِهِمْ فَسْتَبَقُ الصِراطَ فَسْتَبَقُ الصِراطَةَ فَأََّ يُبُصِرُون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 Sation良 Ábala piabasiden idolla, et ühes ei ole kud��atını, valut paha menediket en USA,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 وَلَهُم فِيهَا مَنافِعُ وَمَ شَارِبَ أَفَلَا يَشكُرُون وَاتَّخَذُ مِ دُون اللهِ آالِهَةَ عََّهُم ي صَرُ لا يَْتَطونَ نَصَْهُم وَهُمْ لَهُم جُُ يُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَمَرَأَى الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ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 Allah diġa la la kum minna xaġġaril ahuborina raa. Ta ida antum minnhutukidu. Awala i saladikha la kosamawati, wallabba bi bi بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كن فيكون فسُبحار الذي بدِهِ ملَكوتُ كل شيء فسُبحان الذي بدهِ ملَكوتُ كل شيءَئ وَإِلَهِ تُجعون